ادعوني بكتاب من قبل هذا أو اثاره او اثاره من علم إن كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عدوائهم غافلون وإذ حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذ تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا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 قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامنا على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 وهذا كتاب مصدق لسان عربي ليهذر الذين ظلموا ليهذر الذين ظلموا وبشرار المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمةك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذرني إني تبت إليك وإني من المسلمين.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 أولاه هايك الذين حق عليهم القول في أم من قد خالت من قبلهم قد خالت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا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 وَقَدْ خَلَتْنَ نُذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَادِقِينَ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا, قالوا هذا عارض ممطرنا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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَتَعَلَّنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 ومن لا يجد دعاء الله فليس بمعجز في الارض ومن لا يجد دعاء الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين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 أولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا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 فاصبر كما صبر أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْدِ اللَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُعَدُّونَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُعَدُّونَ لَمْ يَلْبَسُوا إلَّا سَاعَةً مِنَ نهار بلاغ